117. وهيئ لنا من أمرنا رشدا 118. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 119. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا